عليه يشرب بها عباد الله يفجرنها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم و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 عِندَ فِيهَا تُسَمَّى السَّبِيلَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَالُ مُخَلَّدٌ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤلُؤَ أَمْ ثُورَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمَ وَمُلْكًا كَبِيرًا عليهم في أبضندس خضرو واستبرق وحلو أساور من فضة وحلو أساور من فضة وسقأهم ربهم شراب طهورا إن هذا كان لكم جزاء وأن كان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا